فهل يصح له أن يجدد النيه قبل الزوال ويصوم ما لم يأتي بمفطر أنا لا صاحب العرواق قال بنعم إذا تذكر قبل الزوال سواء كان الصوم صوم رمضان أو صوم الواجب المعين هذا هو مثلا النذر المعين إذا تذكر قبل الزوال ولم يأكد انفطر يجدد النية ويلزئه عن ذلك اليوم ويستدل لهذا الواجه بعدة أدلة الدليل الأول الروايات الواردة المريض والمسافر هناك روايات وردت في أن المريض إذا فرئ من مرضه قبل الزوال يجدد النية وفرمه صحيح والمسافر إذا قدم أهله قبل الزوال يجدد النية وصومه صحيح. هذه الروايات وإن وردت في المسافر والمريض إلا أننا نعممها للجاهل والناس والرافل بالأولويات وبيان الأولويات أن المريض والمسافر مع أنهما لم يكلفا بالصوم من الفجر بل مرخص لهم الإفطار ما دام مريمان فهو مرخص له بالإفطار وما دام مسافر فهو مرخص له بالإفطار، مع أنهما يرخص لهما في الإفطار، لكن لو برئ المريض ولو قدم المسافر وأراد أن يصوم، يكتفى بأن يصوم نحدارا من أن هذا يجلب لي خذ إذا كان هذان الفردان وهما المريض والمسافر يكتفى منهما بتجديد النية مع أنهما لم يكلفا بالصوم من الأول فكان مرخصين في الإفطار ولذلك لو افطر المريض قبل أن يبرق أو منه بعد لا يصح منه بعد ذلك وكذلك المسافر مع أنهما يرخص لهما في الإفطار مع ذلك إذا جدد النية اكتفى بالصوم فكيف بمن هو مكلف بالصوم من الأساس لا يكتفى منه؟ من كان ليس مكلفا بالصوم، من ليس مكلفا بالصوم بل مرخص له في الإفطار يكتفى منه بأن يجدد النية ويصوم. فكيف بمن هو مكلف بالصوم من الأساس ومن طلوع الفجر لا يكتفى منه بتجديد النية وبصيانة ذلك اليوم؟ فاستدلوا بالأولوية القطعية على أن الحكم إن ورد في المريض والمسافر لا أنه يشمل الناس والجاهل والغافل من باب الأولوية القطعية ولكن سيدنا الحوء قدس سره ناقش في هذا الاستدلال بأن مقتضى هذه النقطة التي ذكرت العاكس لا مقتضاها التعميم مقتضاها علم التعميم وذلك لأن المريض والمسافر لم يكلفت الصوم إلا بهذا المخلط يعني قبل الساعة العاشرة مثلا صباحين وما فعلت الصوم من الساعة العاشرة بمجرد أن يبرم من مرضه من الساعة العاشرة يكلف الصوم. المريض كلف بهذا المخدر نسع ساعة عادة. المريض كلف بمخدر نسع ساعات لا أفضل لذلك بما انه كلف بمقدار 6 ساعات فما كلف به قد اكلف هو اساسا ما كلف باكثر من هذا المقدار اساسا المريض ما كلف باكثر من هذا المقدار كل مقدار 6 ساعات ما كلف به قد اكلف فده المريض اما ذات الشخص الذي هو مكلف من الفاجر وهو الجاهل او الناسي او الغافل ذلك الشخص الذي هو مكلف من الفاجر كيف يجتزأ عنه بغير ما كلف به وهو تسع ساعات هو مكلف بصيام النهار كله لكنه جدد النية قبل الزوال وصام كيف يجتزأ منه بأقل مما كلف به إنما اكتفينا هناك لأن هذا المقدار هو الذي كلف به وقد أتى بما كلف به لكن هنا قد كلف بمجموع النهار فإذا كلف بمجموع النهار كيف يكتفى منه بمقدار أقل مما كلف به الاجتزاء بالناقص مكان الكامل فالعقر آصف ويحتاج إلى الدليل فمقتضى هذه النكته العاكس لا مقتضى هذه النكته التعميم لذلك يقال بالنسبة إلى الناس والجاهل والغافل ما أمر به لم يأتي به وإنما أتى ببعضه وما اتى به لم يأمر به لأنه أمر بالكل ولم يأمر بالبعض فمقتضى عدم الدليل الثاني الذي استدل به للاجزاء التمسك بحديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون والنسيان بأن يقال بأن الجاهل أو الناسي نشرك هل أنهما مكلفان بالنية من طلوع الفائجة أو مكلفان بالنية بعد التفاة عندما نشب هل أنهما مكلثان بالنية من طلوع الفجر أم لا بمقتضى حديث الراف نقول حديث الراف يثبت أنهما لم يكلفا بالنية منذ طلوع الفجر لشمول حديث الراف للناس يؤلل جاهلين الجواب عن ذلك بأنه ذكر في علم الأصول في الحديث حول حديث الراف وفع عن أمتي ما لا يعلمون ورفع عن النسيان أن الرفع في الحالة الجهل رفع ظاهري بينما الرف في حالة النسيان رفع واقعي فيعن ذلك أن الجاهل بالحكم لا يتفعل كيف مواقع عنها لأن الأحكام مفتركة بين العالم والجاهل واختصاصها بالعالم مستدرهم بالتصويق نحن نقول بان الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل فحينئذ لا ندعي بان الحكم الواقعي ارتفع عن الجاهل واقعا رفع الواقع غير معقول وانما الرفع ظاهري يعني في مرحله الظاهر غير مدان رفع الادانيه رفع المؤاخذه اسمه رفع ظاهري يعني انه في مرحله الظاهر بما انه جاهل بالحكم الواقعي لا يجاهل بالحكم الواقعي ولا يؤخذ على تركه ومقرفته الرفرف عن الظاهريون ليس عن الواقعي بما ان الرف عن الظاهريون كلام واضح عندهم في الاصول ان التحكم الظاهري لا هو ظاهرا مكلف بان شنو هو ظاهرا غير مكلف بان ينوي من فروع الفجر ظاهرا غير مكلف بذلك ولم ينوي أما أنه يجزي عن الواقع إذا كشف الواقع لا دليل عندنا على الإجزاء نعم منذ طلوع الفجر يعني تذكر هو غير مكلف ظاهران مو أنه غير مكلف واقعان منذ طلوع الفجر إلى وقت تذكره هو غير مكلف بالنية ظاهران مو غير مكلف بالنية واقعان كونه غير مكلف بالنية ظاهران لا يعني الاجزاء عنه واقع على الجريل العلمين كما أنه بالنسبة إلى النسيان يقول الله النسيان واقعي بأدلة الكورونا. الحكم المنسي يرتفع واقعا عن فحين فحينئذ الناس واقعا غير مكلف بالنية منطلو الفاجر إلى وقت تذكره غير مكلف بالنية واقع خوف غير مكلف لا يعني أنه مكلف بالبقية نفي شيء لا يثبت مع هو منفي عنه ان أن ينوي منذ طلوع الفيل لكنه لا يثبت وجوب بقية اليوم عليه نقيم منثبت وجوب بقية اليوم عليه نريد نقول يقول أنه إذا تذكر وجدد النية فصومه صحيح. نفي وجوب النية عنه قبل التذكر لا يثبت وجوب الصوم عليه بعد التذكر ولا يثبت الإجتزاء بالصوم عليه بعد التذكر غير يثبت حديث الراف شنو أن ليس عليه نية إلى أن يتذكر أما بعد أن يتذكر عليه نية الأملاء ألا لا يتحدث عن الحديث الراف ولا يثبت به شأنه الراف وليس شأنه الإثباء صار راضي فسيدنا الخوي يقول كلام صاحب الأرواة غير كان من مقتضى القاعده بالنسبه لقصور شهر, شهر رمضان من لم يتذكر الى ان مثلا ارتفع النهار او كان جاهلا الى ان ارتفع النهار او كان ناسيا الى ان ارتفع النهار وتذكر قبل الجوال مقتضى القاعده عدم الاكتئاب هذا اليوم وأجزاه عن ذلك اليوم متى تذكر في كفايته في شهر رمضان اشكالون والأحوص عدم الشهر السيد يقول السيد رحمه الله قال يصرف يعني متى تذكر يصرف منه الصوم لكن لا يجوز له عن جزء الهدف ذكر يجب أن سريعا لكن لا يجوز في أخير يعني سيدة البيانية رأي صحيح والأدلة ذكرناها وذكرنا من فيها وسيأتي أيضا بعضهم يذكر دليل آخر في بعض المساعدات هذا كله بالنسبة إلى, ال... بالنسبة إلى الواجب غير ال... الواجب المعين أما بالنسبة إلى الواجب غير المعين، ترد قضاء شهر رمضان. يقول يمتد وقت اختيارا بعد محتل من حدثين، بحت الناس رمضان بحتين لحتين. العالم شنو نيته والناس والغلب ما هو نيته. هنا لا نبحث بحتين، بحت واحد، وهو أنه القضاء يمتد وقته اختيارا إلى حين الزوال، سواء كان عالما أو كان جاهلين لا يفرق الحال فيمتد وقتها اختيارا من اول الليل الى الزوال دون ما بعد الزوال على الاصاح ولا فرق في ذلك بين سبق التردد كان متردد يصوم او لا يصوم ثم نوى او العزم على عدم الصوم ثم نوى، لا فرق في ذلك لماذا بروايات خاصة طبعا مقتضى القاعدة عدم اجزاء الناقص عن الكامل لأن الروايات الخاصه هي التي خرجنا بها عن مقتضى القاعدة وإلا مقتضى القاعده هو عدم اجزاء الناقص عن الكامل فلا يكتفى منه بصوم بعض النهار عن جميع النهار ولكنه للروايات الخاصه الوارده صحيحه الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت له ان رجلا اراد ان يصوم ارتفاع النهار يعني بعد ان ارتفع النهار صار الضحى أراد أن يصوم ارتفاعا عنها أَيَصوم؟ أَنَهَا طبعا أرادة ظاهرها في أن الصوم معلق على إرادته والصوم المعلق على الإرادة والصوم المستحب معلق على إرادة الإنسان والصوم الغير المعين أيضا معلق على إرادة الإنسان لأنه وإن كان أصل الصوم واجبا لكن التطبيق إرادة الإنسان أصل صوم القضاء واجب على لكن تطبيقه على هذا اليوم بإرادته فحينئذ كما أن الصوم المستحب معلق على إرادة الإنسان كذلك تطبيق الصوم الواجب الغير المعين أيضا معلق على إرادته الرواية تشمل المستحب وتشمل الصوم الغير المعين ومنها صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم يبدو له ليقضيه من شهر النهار ولم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم ليصومه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا يعني إذا لم يكن تناول مفطر عالمي. مفطر وليس مفطر هو إنسان وين؟ بيجي في المسألة بعض أدلة أقوى من أدلة التي ذكرت على الكتاب، أدلة من القرآن، ولذلك سيدويا بها الكتاب. نعم، الصحيح أن التقران صحيح، حندي من أراد أراد الثاني المسوح. نعم، حقيقة أنه مطلقة يعني الصوم فلا صوم أو أراد تطبيق الصوم كما في الصوم الغير المعين في المسوم غير المعين تطبيقه بيراد الإنسان تطبقه على هذا اليوم وعلى هذا اليوم أراده عليه ليش ما بروي الصلاة المسلم المتقدم أتمنى المسلم المتقدم شو معلق ما يعلق عليه راتن سدد صورة مضاء صوم رمضان هو معلق على إرادة الإنسان. هذه الرواية ظاهرها ان الصوم معلق على إرادة الإنسان. الصوم المعلق على إرادة الإنسان ماكو الا الصوم المستحيل أو الصوم الغير المعين الذي يكون تطبيقه معلق على إرادة الإنسان. وأما اذا كان لا صوم معين مثل رمضان فانه معلق على إرادة الإنسان. في حالة الجهل أيضاً هو ظهوره مكلف واقعاً بصوم هذا اليوم بس ما ليكون ما يدري بعد أن درى لا معلق عليه أو يجب عليه طواعين. فإذا علم وجب عليه العلم طواعي. فإذا ما صار معلق عليه لا قبل أن يدري ولا بعد أن يدري. بس في حالة الجهل صام شيء صام. في حالة الجهل. مفروض مسألتنا المتقدمة ما صام جاهلاً. ثم بعدين تبين له انه من رمضان يكفي ان يجدد النيه ويصوم ما صامه بل ومنها صحيحه هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يصبح ولا ينفصل فاذا تعالى النهار حدث له راي في الصوم فقال ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نواه هذا ايضا ظاهرها بانه تمتد النيه الى شنو الى ما بعد الزوال عفوا الى الزوال الى ما بعد الزوال فالخلاصة من جميع ذلك أنه الصوم الواجب غير المعين نيته إلى الزوال على الأصح في مقابل قول بأنه نيته إلى الغروب لروايات سياتي تعرض لها في مسألة الصوم مندوب. على الأصح سيد قل لن يقول بل على الأحراف لوجود روايات مطلقة ظاهرها أن النية تنتد إلى الغروب فهذه الروايات المطلقة تشمل حتى الصوم الواجب لغير المعين لذلك سيد يقول لن يكتب أنه الصوم الواجب الغير المعين تمتد نيته إلى الزوال فقط اعتبار وجود روايات مطلقة ظاهرها إلى الغروب وحينئذ قبل هذه الرواية يحتاط أعرض أنه إلى الزوال لا أنه يفتي بذلك ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدام وأما في المندوق الآن نحن تكلمنا عن هو عن صوم رمضان نيته في حالة العلم في حالة عدم العلم وتكلمنا عن الصوم الغير المعين وأن نيته تمتد اختيارا إلى حال الزواج. بالنسبة إلى الصوم المعين غير رمضان. الصوم المعين غير رمضان وهو النذر المعين. الصوم المعين غير رمضان. ألا وهو النذر المعين بالنسبه الى حاله العين لا بد لماذا قبل التوجه لما ذكرناه امس بالنسبه الى الامر هو ذلك الامر لا يسقط الا باتيان المامور به والمامور به لا يسقط الا اذا قصد عنوانه فاذا قصد بعض النهار عنوان الصوم فما اتى بالمامور به فلا يسقط الامر عنه مقتضى القاعده ان الصوم الواجب المعين في حالة العلم تشترط في نيته عند طلوع الفجر. هذا مقتضى القاعده لكن في حاله الغفله الصوم الواجب المعين غير رمضان في حالة الغفله لو تذكر قبل الزوال فهل يجتزا من لا يجتزا من ظاهر صاحب صحيح انه يجتزا من دخل مع رمضان في علاقة ما واحد في علاقة ما هو, ما هو رمضان في حالة العلم وفي حالة الرطلات سيدنا الخوي يقول بل هو يفترق عن رمضان رمضان لا يجتزى لو تذكر قبل الزوال في رمضان ونوان لا يجتزى لكن في الصوم المعين في النذر المعين اجتزى لماذا يجتزى من باب الأولويات بيان سيدنا الخوي هات هذا اللي جيت أنه دليل أقوى من الأدلة دي وهو أن يقال بما أن عندنا روايات تدل على أن في القضاء غير المعين في الصوم الواجب غير المعين فالصوم الواجب الغير المعين إذا تذكر قبل الزوال يجدد النية ويصح صومه اختيارا إذا ثبت هذا في الفرد الذي له بدال يثبت في الفرد الذي لا بدل لا من باب الأولى هذا القضاء مع انه مو الى بدل مو غير معين يقدر يبدل يوم ثاني يقدر يبدل فرد اكمل انسان اصبح هو غير ناوي الصوم اختيارا يقول الامام عليه السلام بل وان اصبحت وانت غير ناوي الصوم يصح لك ان تنوي الان قبل الزوال وتصوم مع انه يقدر ان ياتي بفرد كامل يعني بان ينهي مطلوع الفجر الى اخر النهار في يوم الاخر مع أن له بدل وهو قادر على الاتيان بفرد كامل مع ذلك الإمام اشتزأ منه بهذا الفرد الناقص فكيف بالصوم الذي لا بدل له وهو النجر المعين النجر المعين صوم لا بدل به فإذا أصبح وهو غير ناوي للصوم ثم بدأ له أن يصوم بما أن هذا ليس له بدل من باب الأولى أن يشتزأ به استدلب الأولوية في المقام ورأى بسسروا أنها أولوية قطعية استدل بها على أنه في الصوم الواجب المعين يجتزى بالمئة قبل الزوار لكن في حالة الغفلة طبعا وفي حالة الجهل لماذا من باب الأولوية القطعية مع أن هذه الأولوية القطعية يقوموا في رمضان ورمضان لا بدل إذا كان هو هذا أنه الاجتزاء فيما له بدل يدل بالأولوية على الاتذاء فيما لا, فيما لا بدل له من باب الاولى أو مقتبه هذا التعليم أنه حتى في الأولى يعني لو وجود القضاء من باب سبحانه شلون؟ وجود القضاء من باب سبحانه القضاء أيسا بدلاً نعم. كل لهذا ما تقول بدلاً وهذا عليه كفارة ولذلك يقول القضاء بأمر جديد بعد نحن نقول بأنه هذا الذي لا بدل له يجتزأ منه عفوان. الذي له بدلون يجتزأ فكيف بالذي ليس له بدل يجتزأ من باب أولى قل هل أولى ويشأل حتى للمرمضان تنبغي رمضان له بدل وإذن يدخل فيما له بدل يجتزأ منه وعلى كل حال اشتزأ ما له البدال يشتزأ فيه فكيف ما ليس له بدال فإذا كان له بدل فمعد نحتاج الأولوية لا هذا في إذا كان له بدال كلامنا في أنه هذه الاولويه شاملة حتى للمرأة السيد القدس الزر يقول طوال إحنا كلامنا في الصوم الذي ينقسم في نفسه إلى معين وغير معين مثل الندر ينقسم في نفسه إلى معين وغير معين إن عمن عم الأولوية له؟ اما الصوم الذي لا ينقسم فيه نفسه إلى معين وغير معين، بل هو متعين بذاته مثل رمضان لا تشمله الأولوية. لا تشمله الأولوية النقطة الثانية. سواء كان فيه حد نفسه قابلا للانقسام إلى معين وغير معين مثل النهار، او كان فيه حد نفسه مو قابل للانقسام متعين بذاته مثل رمضان، على أي حال هذه النقطة تشمله. الاجتزاء فيما له بدل يدل بالأولوية على الاجتزاء فيما ليس له بدل ولذلك الأعلام في رمضان يجتزمون أعلام في رمضان يجتزمون وغافلين ناسين جاهلين إلى جدة دنية قبل الزوال صوموا صحيحوا في هذا الوجه للأولوية متنقل عندهم خصوصا أن بعض الروايات مطلقة في رجل جلسه ولم الصوم. ما فيها ظهور لا في القضاء ولا في الواجب معين ولا في رمضان ما فيها ظهور في فرد لا خذني في رجل قرأنا نحن صحيح بشام مسالين في الرجل يصبح ولا ينوى الصوم قال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس له يومون نحن نريد نقول على أنه بالنظر إلى إطلاق بعض الروايات من جهة وبالنظر إلى الأولوية من جهة أخرى مقتضى قاعدة الإجتزاء في صوم شهر نعم، لا عن فوق يقول أحرق بما أنه صوم المتعين ببعثين هذه النكتة في عنده الإحتياط الوجود وشيء ما قال فوريا المخطن والمقاتل والزمان نعم العراق <تصفيق> هذا المقدار البعض الأولوية إما متنجزة في حق يعني ما متنقح هذا إذا الأولوية متنقحها بعد كونها واجب بالذات متعين بالذات متعين بالعراض عن هذه أمور استحساني تقول أولوية متنقحها أولوية مع نحط العقل يعني يعني أن العقل إذا لاحظ ذلك يحكم قط عن بأن هذا أولى من ذاك بالطبع. بعد يحكم إلى عقد قاطعان لأنه إذا الأولوية ظنية خب ما إلها عبرة لا عبرة بذلك أما إذا هي أولوية قطعية فنكتة القطع بالأولوية مشتركة كونها هذا متعين بالذات هذا متعين بالعراض خب لا هذا له في المقام، هذه أمور استحسانية بالنتيجة نكتة الأولوية سارية وعامة خب هو هالنكتة الموجبة عنده للإحتياط ومشيء آخر وحتى بين النذر المعين وفي القضايا الخاصة حتى النذر المعين مع القضايا الثلاث في ذلك وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديده فيه على الأقل بالنسبة إلى المندوب نعم لا اشكال عندهم في أنه يمتد إلى الغروب. لماذا تعويلا على صحيحه هشام بن سالم المتقدمات هشام بن سالم المتقدمات هشام بن سالم المتقدمات عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول عندكم شيء وإلا صون فإن كان عندهم شيء أتوا به وإلا صون ظاهر الرواية أنه في قرينة أمه الثلاث أنه صون مستحى أولا لأنه لا يتصور في حق المعظم يكون عليه قضاء أو كفار حتى تحملها القضاء وعلى فرض أنه يتصور المعصوم ذلك أنه يكون عليه خضاء مثلا أو كفار فقوله كان كان معنى أن دائبه على هذا كان أمير المجد محتق بي هواحك يعني معنى أن دائبه على ذلك ما يتصور أن دائبه دائما عليه خضاء بإن كان يتصور لحيا خفارك فيادخل ويقر في شيء ولأ صمت كان أمير المظيع معنى أن دائبه على ذلك دائبوه على ذلك داءبه على ذلك جائب صوم تطوعي صوم مستحيل لا صوم القضاء والكفار الأمر الثالث في الرواية أنه يدخل إلى أهل فيقول عندكم شيء وإلا صمت ظاهر كلمه عندكم شيء وإلا صمت انه وقت الزواج لأنه لا يدخل الإنسان على أهله فيطالبهم بالآخر إلا عند الزواج وإلا عند الإفطار وبعد ما خرج عن أهله يدخل على اهله فيقول هل عندكم شيء وإلا صمت لا يتصور الا لا يتصور إلا وقت الغداء بعد وإلا غير وقت الغداء لا يدخل على اهله فيطالبهم انه عندكم شيء وإلا صمت اذا ظاهر هذه الصحيحه على انه ظاهر هذه الصحيحه على انه موردها هو الصوم المستحب و أن نيته تمتد إلى الزوال قطعاً وبلا إشكالاً، وبعد الزوال يصح أنه ينصح إلى الزوال فرق قرّبنا، نا إن على أنه الزوال بعد لا يصل بعد أن يحصل الزوال الصوم الواجب غير معين، ولنا هناك بعد أن إذا الزوال بعد لا مجال له. بينما هذا الظهر الصحيح انه يدخل بعد الزواج قائدتا لطلب الغداء يصلي صلاه الظهر فايقر على هي بعد الزواج يعني فحينئذ تنطبق على محل الكلام وهو ان نيه الصوم حتى تتدل الى الغروب فالرابط به هذا بالنسبه الى صحيحه الشام للعصر وإن مكث حتى العصر ثم بدى له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء إن شاء يعني أن يكون تمتد إلى العمر لكن بمقابل هذه النصوص توجد نصوص مقارن مثل موثقة ابن بكير عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح يصوم ذلك اليوم تطوعا قال مسلمين هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار سؤال هو مسلمين هو بالخيار ظاهر مسلمين هو مفروغ عنه سؤاله للسائل مسلمين هو بالخيار هو مسلمين هذا مسلمين مفروغ مسلمين مسلم بين السائل وبين هو عليه السلام مسلمين هو مسلمين هو نصف النهار فنختلف هذه الروايه مع تلك الروايه التي تعمم النيه الى الغروب هذه الروايه الله أنه انه نصف نفس النهار فقط اليس هو بالخيار ما بينه وبين نفس النهار تعار هذه الروايه مع تلك الروايه ولكن الوجه في حل التعارض ان تلك الروايه صريحه الامتداد وان لم يكن نوى ذلك وان مكث حتى العقل ما بدا له أن يصوم فله أن يصوم صريحة في أن النية تنتد إلى الغروب بينما هذه الرواية مو صريحة في أن النية لا تمتد ظاهره أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ظاهره ما بعد نصف النهار ليس له الخيار ظاهرون كذلك فتلك صريحة في الامتداد وهذه ظاهره في عدم الامتداد. ولا محل يقدم الصريح على الظاهر عن نص على الظاهرين تلك صريحة الانتداب لأنه مصرح الإيمان بنفسه أنه إن مكث حتى العصر فله أن يصنع هو الصريح بيننا هذه أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار نزل وما بعد نصف النهار هو بالخيار أم لا مسكوت عنه إنما نقول ظاهر الروايات وما بعد نصف النهار ليس له الخيار ظاهرها كذلك مقتضى التقييد بنصف النهار من باب المفهوم يقول مقتضى التقييد بنصف النهار مفهوم القيد يعني أنهم بعد نصف النهار ليس لهم من باب المفهوم بينما ترى من باب المنطوق لكن منطوق وهذا مفهوم فلذلك يقدم الناس على الظاهر أو يقال في الجمع بين الروايتين يجمع بينهما بصحيح الشان المسألين قال. قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم قال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي كانما كأنما الروايات اللي تحدد بما قبل الزوال تنظر إلى حسبان تمام اليوم والروايات التي تعمد الى ما بعد الزوال تنظر الى حسبان مقدار ما نواه والا النيه تمتد قاعدت النيه الممدود تمتد الى الغروب غايه ما في النهار هل يحسب له صيام يومين او يحسب له صيام ما نواه فهذه الروايات التي تحدد بنصف النهار ناظره الى حسبان صيام اليوم باكمله لا انه لا يصح منه صوم مستحب اقوال يصح من الصوم المستحب غير طبيعاً يحسب له صوم يوم كامل يحسب له صوم ما نوى فالواضح يجمع بين الروايتين بمقتضى هذه الرواية كيف؟ ما ينظر فيه رأي الله عنه نعم رأي الله أدرى ما هو رأيهم رأيه في حياة من عاد تقياً يرجو شنو رأيهم في لا، بس لا من عاد تقياً. إذا كان ما في جمع عرفي يعني يقول الترجيح فرع عدم الجمع العرفي بين الرعاة، وإلا كل المرجحات بل وهذه المرجحات التعارض المستقر. أول استقر التعارض، بعدين جاء للمرجحات موفق الكتاب والقرآن. فما إذا ما استقر التعارض لم تعارض الذي يكون في موطن الجمع العفيف المتعارض يعني, يعني تعارض بدوي، لكنه بمجرد أن يلقي العرض يجمع بينهما الجمع العفيف المقدم على المرجحات. إذا كأنه لإطلاق هذه الصحيحه مثل السيد يقول جاني ما يفتي بتحديد حتى الصوم الواجب صحيح كانه مطلقة قلت له الرجل يسمح ولا ينهي فإذا تعانى النهار حدث له رأينا في الصوم قال إنه ونوى الصوم قبل أن تزول الشمس يسب له يومه وإنه بعد الزواج يسب له من الوقت المطلقة ويشمل حتى الواجب لذلك ما يمكن أن نفتي بأنه الواجب غير معين تحديده إلى الزوال فقط هذه الرواية مطلقة ظاهرها أنه يبتد إلى الغروب وهناك روايات أخرى ايضا نذكر في محلها ظاهرها الانتداد فلذلك وبذلك فرع الأحيان مسألة الثالث عشر لو نوى الصوم ليلاً ثم نوى الإفطار ثم بدأ له الصوم قبل الزراج نوى الصوم ليلاً أصبح نوى الإفطار بعد أن نوى الإفطار بعد رج رجع نوى الصوم يحسن له الصوم لا. طبعاً هنا مسألة تامة المسألة الأولى بأنه هل يجب الاستمرار في النيات أو لا يجب ولو ارتكازا طبعا هل يجب الاستمرار في النيات في الصوم أو لا يجب الصلاة ويجب أن يقع كل فعل من أفعالها عن نية ما نوى القط الصلاة قطعت لأنه يعتبر فيها أن تقع جميع أفعالها عن نيتين فمتى ما نوى قطعت هل في الصوم يعتبر ذلك؟ يعتبر أن يصدر جميع آنات الترك جميع آنات الترك من أول النهار إلى الغروب يجب أن تصدر جميع آنات الترك عن نيتين فمتى ما نوى القطر في ان من الآنات بطل الصوم أم لا؟ هذه مسألة تأتي يقومون كما يجب في الصلاة أن تقع جميع أفعالها عن نية يجب في الصوم أن يقع جميع آناته عنه فمتى ما تردد أو نوى في ان آل من الآنات صار جزء منها مو نوين صار جزء منها مو نوين إجزاءه ما صارت تاني فلا لا يجزء هذه مسألة مسألة تانية افترض قلنا بالصحة وقلنا بالبطلان في تلك المسألة الأولى إنسان نوى القاطع ثم رجع قال لا أنا بيجب. بعد أن رجع وقال أريد أن أصوم وكان الأمر قبل الزوال ولم يأتي بمفطر يحسب له أم لا يحسب له. صاحب العمر يقول صوبه صحيح ويُحسب لها سيد الإمام يقول مفروض المسألة في مورد قلنا بصحة تجديد نيته إلى قبل الزوال كما سجل في مورد المسألة فما يتصور في العالم بعد في العالم العامين في الصوم رمضان أو في الندر معين عالم كان رمضان وينوي القضاء ثم يغير نيته هذا لا أرجع إلى أو في النذر المعين عالم بأنه الأنقع يصوم ثم نوى القرد ثم يرجع الى نية الصوم بن أخرى في العالم بالواجب المعين رمضان كان أو نذرا معينان في العالم بلا إشكا يبطل الصوم دي ما ذكرنا المسر في يعتبر استمرار النية وصدور جميع الآنات عن نيتين وإلا يكون صوماً ما تستم بدون نية وإذا أن كان فلا أطلاء لكن كلام ما يقول السيد الإمام أنه لا أقول أنه صح يقصد هالنقطة أنه في الغافل في الغافل عن شهر رمضان فكر على أنه قاعد يصوم قبع ثنوالقا ثم ذكر أنه صمرة رمضان وأنه يتنقص أثر فرجع إلى صمرة أخرى قبل أن يأتي به في هذه الصورة لا يوجد أن وكذلك في الندر المعين لبال أنه يصوم قضاء ثم ذهب أنه يصوم نذر معين وان نيه القط يؤثر عليه فرجع الى النيه مره اخرى لا بد ان يقرض لا بد ان يكون المقصود هذه المساله صاروا ابدا فاذا كان المقصود هو هذه المساله بلي يصح صومه على لماذا يصح صومه على و باعتبار الروايات الوارده في انهم اصبح ولم ينوي الصوم ثم بدأ له أن يصوم يصوم إن قلت لأن هذه الروايات واردة في من لم ينوي وهذا نوا ثم قطع يقول خبر بمجرد أن يقطع فلم ينوي فلا هذه الروايات وصحيح هذه الروايات لسانها من لم لم ينوي من أصبح ولم ينوي الصوم يصح له أن يجدد النية ويصوم. لكن هذا الإنسان بعد أن نوى الصوم ثم قطعه بمجرد أن يقطع نية الصوم يصدق في حقيقة أنه الآن لم ينوي الصوم. بعد أن يقطع نيته وينوي وينوي وينوي, وينوي ترف الصوم. بعد ان ينوي ترك الصوم يصدق في حقيقة أنه شنو الآن لم ينوي الصوم لم ينوي الصوم فلشمله الرعاية. ولذلك نشوف صح العرب المسألة المقدمة قال ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العزم يعني حتى لو كان عازم على عزم على عدم الصمت المبدلة هو النبي صلى لسان الروايات شامل لهذا السؤال فراضي قبل أن ينوي بمفطرين صح على الأفعى اثنين سيدي بالبدايه الله يقول في غير الواجب المعين وأما في الواجب المعين ف وأما ليش؟ الواجب المعين ليش ديما الواجب المعين في رمضان او النذر المعين الواجب المعين اذا كان شهر رمضان وغفل وقطع النية ثم رجع بعد ذلك ونوى شهر رمضان قلنا في هذا المورد عندهم اشكال كانه يجزئ او لا يجزئ قلنا في أنه من جدد النيه قبل الزواج غافلا او جاهلا في صوم رمضان مو معلوم انه يجزئ لذلك لا أود أن يكون مفروض الكلام في غير الواجب المعين ما إلا أن يفسد صومه برياء او نحوه فانه لا يجزيه لو غراء التجديد قبل الزوال على الاحواض اما لو أفسد صومه برياء مو بنيه القهر انسان اصبح وهو ناول للصوم ثم أفسد صومه برياء مو بنيه القهر بعد أن أفسد صومه برياء أفضل أنفسد صومه الآن ما لا معنى أنه هو لو جدد النية بإخلاصه بعد أنفسد صومه برياء يصح منه ذلك أو لا يصح في الواجب غير المعين يقول لا يصبح هذا الأحراط لماذا؟ مقتضى الإطلاق يطلح لأنه يشمله من لم ينو الصوم ثم نرى مقتضى إطلاق الروايات يشمله. أطلاق يشمله لكن قد يقال بأن ظاهر الروايات تنزيل من لم ينوص منذلة الصائم لا تنزيل من كان صومه باطلا منذلة من كان صومه صحيحا يعني جهة التنزيل الظاهر رواية هذه من لم ينوص ينزل منذ منذلة الصائم يكتفانها أما هذا مثال هذا مملا من الصوم مثال هذا من كان صومه باطلان تنزيل من كان صومه باطلا منزلت من كان صومه صحيحان هذا التنزيل لا من هذه النصوص وبعبارة أخرى نية الصوم بإخلاص لا تقلب الواقع ما هو عليه صومه وقع فاسدين بالرياضة بعد ان وقع صومه فاجئا لا يستفاد من هذه الروايه انقلاب الواقع من الفاسد الى الصحيح وانما وقع مبعدا يقع مقربا استغفر الله صار واضح في دار على يعني لذلك صاحب الروايه يقول على فان الاستفار عند الكلام متقن يا اسرع لما لو كان الصائم ليعنى على شبه أسوأ من الله أي صومة يعني يرتبر عليه الصائم أي يعني ولذلك ولذلك ما يقول انه الروايات ظاهرات تنزيد غير الصائم نمزلة الصائم وتنزيد الصائم الذي صومه حافر نمزلة الصائم صيد الإمام بولا على الأقوى كذلك الشيخ الأربي يقول على الأقوى على الأقوى النظر إلى أنه <تصفيق> جهد التنزيل ما بسفاة المدوى المسألة الرابعة عشر إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر بعده طبعا بعده نقول ليه نوى ثم أتى المفطر ثم يعني جاء الفجر صوت مع بقاء العزم على الصوم ليش لا يضره؟ ومن حكي عن الشهيد الثاني أنه يضره، ليش لا يضره؟ لأنه أقل المفقر ليلًا، لا يناه في المنوي ولا يناهني، لا يناه في المنوي لأن المنوي هو الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب قد حصل، وغير أكثر مفقر ليل ثم أكله ونهاه، فالمنوي هو الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب. أيش تعرف؟ وعلم انه لا ينهى النيه فلان المعتبر في النيه ان يقصد الصوم في ظرفه هو قصد الصوم في ظرفه هو ما قصد الصوم من الان حتى جنابه مع وقت المغرب هو في الليل نو الصوم بس ما قصد الصوم من من ذلك الآن يعني من الليل قصد ان يصوم في ظرفه في ظرف الصوم فالنيه كانت عباره عن قصد الصوم في ظرفه يعني من طلوع الفجر الغروب فأكل المفطر لا يضر النية لأنه لم يضرب الصوم في ضربه وإنما أضره الآن والآن هو مكلف في الصوم ولا هنا الصوم الآن إذن أكل المفطر لا ينافي النية ولا ينافي المنوي حتى ينافي صحة الصوم بعد ما وهذا بعد بعد خيام المسألة الخامسة عشر يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نيه على خير والأولى أن ينوي صوم الشهر جمله ويجدد النية بكل يوم ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله لكن لا يتقل الاحتياط بتجديدها لكل يوم واما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أياما كشهر أو أقل أو أكثر بل. هنا هذه المسألة هل يجب عليه أم ينوي في كل ليلة أو يجوز أن يكتفي بنية في أول الشهر سيد الإمام تعليقنا دقيقا يقول هذا هذا الكلام على النيه بمعنى الإخطار وإن تكتفيت بالنيه النية بمعنى الداعي عشان البحث. هذا المسألة لا تلتون قاعدين تلتون تكلموا على أنه في تلك المساء يكفي النيه بمعنى الداعي يكفي بينما أنه هل يشترط عليه أن ينوي أول الشهر أو يجب علي يجد عليه أن يجدد النيه كل يد يجمع أن يد معناه اخطار هذا أصلا مواجب حتى نبحث انه هل يجب عليه في أول الشهر مرة واحده او يجب عليه في كل ليلة هذا أصلا أصلا تحلظم أن ينويه كأن هذه المسألة أو بعض فروعها مبتنية على كون النية بمعنى الخطوب، وإلا إذا قلنا بمعنى الداعي أن ينبعث عن الأمر يكفي انه ما أتى بالصوم إلا انتفالاً للامر خب إذا قلتم بأنه يكتفى بالنية بمعنى الداعي بعد ما معنى أن يقال هل ينبعث عن الأمر من أول الشهر أو ينبعث في كل ليلتين بعض الانبعاث أمر جدير بعد لا معنى للكلام فيها أنه هل يجب في أول الشهر أو في كل ليلة ليلة؟ والانبعاث أمر جدير بعد. كطبيعي أن الإنسان بمجرد أن يهجر شهر رمضان يحصل عنده انبعاثاً في امتثال صوم شهر رمضان، وفي طول الشهر موجود عند هذا الانبعاث ولو ارتكازا موجود عنده. بعد لا معنى للبحث حين إذن أنه يجب عليه. أن يحصل هذا الانبعاث في أول الشهر أو في كل ليلة من هذا إن يفرض بما إذا كانت النية بمعنى إخطار، وليس بمعنى الداعي. فرض على فرض، نعم، على فرض، على فرض أن النية بمعنى الإخطار وليس بمعنى الداعي. هل يجب أن تكون في أول الشهر أو أنه؟ عفوا هل يكتفى بنيه واحدة في اول الشهر او يجب في كل ليله ليلين اذا قلنا بذلك بأنه يقولون لها ظاهر كما ذكرنا آنس ظاهر قوله كمن شهد منكم الشهر هل أن ان هناك امر واحد متوجه لصيام الشهر كله طبعاً لا يتوهم أنه مقصوداً بالأمر الواحد أن الصوم رمضان واجب ارتباطي مثل الصلاة لا لا يتوهم خط بين المقلبين الصوم أو الواجب على قسمين واجب ارتباطي بمعنى أن صحة كل جزء مرهونة بصحة الجزء الآخر مثل الصلاة ليس واجب ارتباطي وواجب غير ارتباطي الواجب الغير ارتباطي يعني أن لكل جزء من اجزائه طاعة مستقله وعصيان مستقيم لا يتوقف صحة كل جزء على صحة كل جزء آخر هذا لا هذا الواجب الغير ارتباطي إنما الواجب الارتباطي هم أيضا على قسم هل الواجب الغير الارتباطي الواجب الغير الارتباطي الذي لكل جزء من طاعة مستقلة وعصيان مستقيم الواجب الغير الارتباطي هل يعتبر فيه نية واحدة لجميع أجزائه من أول الآخر أو يعتبر فيه نية لكل جزء جزء وإن كان هو واجب غير الارتباطين نحن نسلم أن شهر رمضان واجب غير الارتباطين نريد الله أن نصبح رمضان مثل الصلاة شهر رمضان لكل يوم من طاعة مستقلة بعض مستقل هذا نسلم بذلك وأنه واجب غير نسلم. لكن مع ذلك نلحل هل انه الاوامر هذه ليس لكل ليله امر هذا معنى اذا تقول لكل يوم طاعه مستقله وعصيان مستقل معنى انه لكل ليلتين فبعد نبحث انه الامر الذي لكل ليله حدث من اول الشهر يعني بمجرد ان هل الشهر حدثت جميع الاوامر او انه لا يحدث الامر الا في كل ليله الليله وإن كان هو مواجب غير كباطي نسلمين نحن نسلم أنه مواجب غير كباطي وغاية في الأرض هل أن الأوامر المتعددة اللي هي 29 أمر أو 30 أمر هل أن التسعة والعشرين أمر حدثت مرة واحدة في أول الشهر على نحو الوجوب التعليقي كما تلقي أنه أنت أو أنها لا كل أمر يحدث في كل يومين بخصوصه نقول ظاهر الآية ان الاوامر حدثت لاول الشهر فما شهد منكم الشر ظاهرها ان الاوامر كلها حدثت من اول الشهر على نحو الوجوب التعليقي وحينئذ يجديه نيه واحده للشهر كله، لكن على القول بان الاوامر لا تحدث من اول الشهر وانما يحدث كل امر في كل ليلتين فحينئذ لا تجديه نيه واحده في اول الشهر بل لا بد تجدد النيه كل ليله طبع التردد الاحتياط يخططي أنه يجمع بين الأمرين لأن ينوي أول الشهر نية كاملة ويجدد النية في كل ليلة يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم النية على حين والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم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 الكلام عندهم باقي، والليلة انتقضت مئة إشكال يجب عليه إذا انتقضت مئة تور نوا الشهر في بعض الأيام انتقضت مئة يجب عليه تديد المئة لا كلام، مفروض المسألة هو أنه من تقبض الليلة انتقض يجب عليه تدديد، دخل عن محل الكلام، مفروض المسألة أنه لم تنتقض مئة مع ذلك مع أنه لم تنتقض مئة يجب عليه أن ينوي كل ليلة أو لا يجيب. <تصفيق> وأما في غير شهر رمضان من الصوم معين فلا بد من ميده لكل يوم إذا كان عليه أيامهم. فأنهم متسقين على أنه غير رمضان ما يفهم الواحد. لو ندر أن يصوم شهر رجب بالنسبة إلى صيام شهر رجب. لو ندر ان يصوم شهر رجال بالنسبه الى صيام شهر رجال ما يفتن يوم احدا اول الشهر بل يجب ان يجدد انه كل يوم كانه متفق عليه بانه سيء الطيب اذا اجماع أما اما اذا اقامه اجماع يقول الحج هو متفق نفس الشيء نرد يبحث على انه صام رجال هل حدثت الأوامر كلها دفعه واحدة من أول الشهر فهي تلزه يومين. يمني واحدة أو أن الأوامر لا تحدث إلا كل يوم من يومين فلابد الأوامن في كل يوم يومين يعني نفس الخلاف في شهر رمضان يأتي في شهر رجل نفس الخلاف هناك يأتي هناك الاحتياط هنا هناك يأتي هناك لا فرق بين الموردين